فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ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 وَزَيَّنَّاها وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فأنبتنا به جنات وَحَبَّ الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك القروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعالي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 وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت من متحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ مَكْلَ كَفَّارٍ عَنِيدَ مَن نَّاعٍ نِلْ خَيْرٍ مُعْتَدٍ مَرِيبَ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ أَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا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 وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبَ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسَبّح بحَمدِ رَبِّكَ قبل طُلُوع الشَّمس وَق الغوب وَمِنَ الليْلِ فَسَّح وَأَدبَ رَ السّجود وَاسمِع يَومَ يونادِ المُنادِ مَِّكان قيب يَومَا ييسعون الصيحَةَ بِالخَقّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ صِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ